فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَنْ أُوتِ بِمَلَأٍ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا ليعبدون ما أريد من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 وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ